بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لم أجمع عظامه بلاء قادرين على أن نسوي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 وَجُمِعَ الشمس والقمر يَقُولُ الْإِنْسَانُ يومئذ أَيْنَا الْمَفَرُّ كَلَّا نَاوَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِدٍ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لترجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قراناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قل بل تحبون الناجلة وتدعون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه سرط تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل مراق وضن وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى يا ربك يومئذ المساق فلا أصدق ولا أصلى ولكن كذب وتولى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 ألم يكن طفلاً من منجم ناثاً مكان علقاً فخلق فسوى فجاب فجعل, فجعل منه الزوجين الذكر والانثى